117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. يا أيها الذين آمنوا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 119. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا تَقوا وَلا تَعاونوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ الله اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أُحِلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا ير للله به والمنخنقه والمنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وما اكل السوء الا ما ذكيتم وما اكل السوء ما ذكيتم 119. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام 110. ذلكم فسق 111. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون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 يَسْأَلُونَكَ مَا بَاحَ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ 119. فقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب 110. اليوم أحل لكم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 صَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنًا سنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يقر باليمان فقد حرق عمله وهو في الاخره من الخاسرين يا قم قم الى الصلاه فوسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قوسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا تُم جنبا فَتَطَهَّروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغاء اضئ اولامستم أَوْ ل مَسْْتُهُِّسَ أَفَلَم تَييدُمَا أَم فَتَيََّمُ صَعيدَ قَبَ فَتََم مَّم صَعيدَ قَيّبًَا فَمْ سَحُ منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليقهرهكم وليتم من امته عليكم وليتم مَنَّ عَمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَافَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا 111. إن الله عليم بذات الصدور 112. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شناء ومن على الا تعدل يعدله واقرب للتقوى الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا 111. لَهُم لهم مغفرة وأجر عظيم 112. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب تالله عليهم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم 119. واتقوا الله اللَّهِ الله فليتوكل